مقدمة في علم الأصول أول واجد على الإنسان معرفة الإله بالسيقان والنصق بالشهادتين أتبرا لصحة الإيمان ممن قدرا إن صدق القلب وبالأعمال يكون ذا نقص وذات مال فكن من الإيمان في مزيدي وفي خفائ القلب ذا تجديد بكثرة الصلات والصاعات وترك مال النفس من شهواتي فشهوة النفس مع الذنوب موجبتان قسوة القلوب وان من ابعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي وسائر الأعمال لا تخلص إلا مع النية حيث تخلص فصحح النية قبل العمل وإتي بها مقرونة بالأول وإن تدم حتى بلغت آخرة حذت الثواب كاملا في الآخرة ونية والقول ثم العمل بغير وفق سنة لا تكمل من لم يكن يعلم ذا فليسأل من لم يجد معلما فليرحل وطاعة ممن حراما يأكل مثل البناء فوق موج يجعل فاقطع يقينا بالفؤاد واجزم بحدث العالم بعد العدم أحدثه لا لاحتياجه الإله ولو أراد تركه لما ابتداه فهو لما يريده فعال وليس في الخلق له مثال قدرته لكل مقدور جعل وعلمه لكل معلوم شمل منفرد بالخلق والتدبير جل عن الشبيه والنظير حي مريد قادر علام له البقى والسمع والكلام سلامه كوصه القديم لم يحدث المسموع للكليم يكتب في اللوح وباللسان يقرى كما يحفظ بالأذهان أرسل رسله بمعجزات ظاهرة للخلق ظاهرات وخص من بينهم محمدا فليس بعده نبي أبدا فضله على جميع من سواه فهو الشفيع والحبيب للإله وبعده فالأفضل الصديق والأفضل الثاني له الفاروق عثمان بعده كذا علي فالستة الباقون فالبدري والشافع ومالك ونعمان وأحمد بن حنبل وسفيان وغيرهم من سائر الأئمة على هدى والاختلاف رحمة والأولياء ذو كرامات رتب ومنتهوا لوالد من غير أب ولم يجز في محض الكفر خروجنا على ولي الأمر وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت فرض على الناس إمام ينقب وما على الإله شيء يجب يثيب من أطاعه بفضله ومن يشاء عاقبه بعدده يغسر ما يشاء غير الشرك به خلود النار دون شك له عقاب من أطاعه كما يثيب من عصى ويولي نعما كذا له أن يؤلم الأصفال ووفه بالظالم التحالا يرزق من شاء ومن شاء حرما والرزق ما ينفع ولو محرما وعلمه بمن يموت مؤمنا فليس يشقى بل يكون آمنا لم يزل الصديق فيما قد مضى عند إلهه بحالة الرضا إن الشقية لشقي الأزل وعكسه السعيد لم يبدل ولم يمت قبل انقضى العمر أحد والنفس تبقى ليس تثنى للأبد والجسم يبلى غير عجب الزنب وما شهيد باليا ولا نبي والروح ما أخبر عنها المجتبة فتمسك المقال عنها أدبا والعلم أثنى تائر الأعمال وهو دليل الخير والإفضال ففرضه علم صفات الفرد مع علم ما يحتاجه المؤدي من فرض دين الله في الدوام كالصهر والصلاة والصيام والبيع للمحتاج للتبايع وظاهر الأحكام في الصنائع وعلم دائم للقلوب مفسد كالعجب والكبر وداء الحسد وما سوى هذا من الأحكام فرض كفاية على الأنام كل مهم قصد تحصله من غير أن يعتبر من فعله كأمر معروف ونهي المنتر وإن يظن النهي لم يؤثر أحكام شرع الله السبع تقسم الفرد والمندوب والمحرم والرابع المتروه ثم ما أبيح والثادث الباطل واختم بالصحيح فالفرد ما في فعله الثواب يجب على تاركه العقاب ومنه مقروض على الكفايه كرد تسليم من الجماعه والسنه المساب من قد فعله ولم يعاقب مرء ان اهمله ومنه مسنون على الكفايه كالبدء بالسلام من جماعه اما الحرام فالثواب ي لتارث وآثم من يفعل وفاعل المكروه لم يعذب بل أن يكفى لانتثال يتبه وخص ما يباح بالسواء الفعل والترك على السواء لكن إذا نوى بأكله القوى لطاعة الله له ما قد نوى أما الصحيح في العبادات كما وافق شرع الله فيما حكم وفي المعاملات ما ترتبت عليه آثار بعقد ثبتت والباطل الفاسد للصحيح ضد وهو الذي بعض شروفه فقد واستثم موجودا كما لو عدما تواجد الماء إذا تيممى ومنه معدوم كموجود متل شدية تورث عن شخص قتل